الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له والتي خلق الخلق لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين نعم الحمد لله يا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه أجمعين اما بعد لما بين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدر كتابه العبودية معنى العبادة وحقيقةها وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ثم مثل لذلكم ببعض الأمثلة من عبادات باطنة فعلية أو قولية وعبادات من عبادات ظاهرة فعلية أو قولية أو عبادات باطنة فلما مثل رحمه الله لذلك ببعض الأمثلة بعد أن بين العبادة انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مقام العبادة ومكانتها العالية ومنزلتها من دين الله تبارك وتعالى وقد عرفنا أن من سؤالات السائل سؤاله هل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ فكان مما سال عنه السائل ذلك، ولذا شرع رحمه الله في بيان مقام العبادة ومكانتها العالية ومنزلتها الرفيع الرفيعة، وذلك بقوله، وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة لله المرضية له فالعبادة هي الغاية التي أحبها الله سبحانه وتعالى لعباده ورضيها لهم ولأجلها خلقهم فهي الغاية, الغاية التي لأجلها خلقوا ولأجلها أوجدوا وهي محبوبة إلى الله مرضية عنده خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أن يعلم أن مقام العبادة مقام تشريفا للعبد وشرف عظيم إذا وفق العبد لان كان من أهل العبادة وأهل الطاعة لله عز وجل فهذا أعظم شرف وأعظم مقام يوفق له العبد ويناله أن يكون من أهل عبادة الله ومن عباد الرحمن سبحانه وتعالى وأي شرف أعلى وأعظم وأرفع من هذه النسبة الشريفة العليه أن يكون عبدا لله وأن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى محققا العبودية التي هي الغاية المحبوبة لله المرضية عنده سبحانه وتعالى قال رحمه الله كما قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ساق هذه الآية لما فيها من دلالة على أن الغاية من خلق الإنس والجن عبادة الله الغاية التي خلق لأجلها الإنس والجن عبادة الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقت هذا فعله هو سبحانه وتعالى أوجد الجن والإنس وأوجد هذه المخلوقات قال إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي والمراد بالعبادة التوحيد كما عرفنا ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد فمعنى قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيد وإخلاص الدين لي فهو عز وجل ما خلق الخلق باطلا ولا أوجده عبثا ولا أبدعه سدن تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك ومن عقيدة أهل الإيمان اعتقادهم أن هذا الخلق لم يخلق باطلا هذه عقيدة ولها ثمرتها العظيمة وأثرها المبارك على المؤمن الذي أعتقد ذلك وانظروا إعلان أهل الإيمان والأبرار من عباد الله هذه العقيدة في توسلهم وتذللهم بالله عز وجل وطلبهم لرضاه قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار ذكروا هذه العقيدة التي يدينون بها ويؤمنون بها في مقام توسلهم إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من عذاب النار ولا ينجو من عذاب النار إلا من يعتقد فعلا أن هذا الخلق لم يخلق باطلا وإنما خلق للحق وبالحق خلق للعبادة والطاعة والامتثال لله عز وجل أما والعياذ بالله إذا ظن الظان واعتقد المعتقد ان هذا الكون انما خلق باطلا ووجد عبثا من أجل ان يعبث الإنسان ويلعب ويلهو ويمرح ولا يقوم لله عز وجل بعبودية فهذا الاعتقاد ضرره على الإنسان أعظم الضرر ولهذا إذا دخل أهل النار النار يوم قيامة يقول الله لهم كما يدل على ذلك أواخر سوره المؤمنون يقول الله لهم وهم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله هو أي تنزه وتقدس عن ذلك فهؤلاء الذين هم أهل النار ظنوا في الحياة الدنيا أن هذا الخلق خلق عبثا ولهوا وباطلا فأثمرت فيهم هذه العقيدة الباطلة صدودا وإعراضا عن دين الله وعن عبادة الله وعن طاعة الله بخلاف المؤمن الذي اعتقد اعتقادا جازما أن هذا الخلق لم يخلق باطلا ايحسب الانسان ان يترك سدى اي لا يؤمر ولا ينهى ابدا بل خلقه الله سبحانه وتعالى ليامره وينها فالمؤمن اعتقد ذلك وامن به فاثمرت فيه هذه العقيده طاعه وعباده وقياما بأمر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون لم يخلق لم يخلقهم باطلا ولم يوجدهم عبثا ولن يتركهم سبحانه وتعالى سدى ولهذا أمرهم ونهاهم ودعاهم إلى القيام بالعبوديه له سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون أوجدهم سبحانه وتعالى وهو غني عن عبادتهم وعن طاعتهم وعن توحيدهم وعن إخلاصهم وعن جميع أعمالهم لا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيل فهذه الآية الكريمة فيها دلالة على أن هذا الخلق إنما أوجد لتوحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون وبها الضمير عائد على العبادة أرسل جميع الرسل بها أي العبادة بحيث تكون لله خالصة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 هذه الكلمة وأول كلمة تقرع سمع الأقوام من الأنبياء هذه الكلمة أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليس في دعوة الأنبياء كلمة تسبق هذه الكلمة بل بها يبدأون وهي أول ما يبدأ به الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل لماذا؟ لأن هذا هو الأساس أساس الدين الذي عليه يبنى ولو وجدت أعمال بدون هذه الأساس لم تقبل من صاحبها فالعمل لا يقبل إلا بهذا الأساس ولهذا يبدأ الأنبياء أول ما يبدأون بوضع الأساس أساس بناء الدين خلاف الدعوات التي تهتم بالأمور الأخرى وتهمل الأساس وأي فائدة ترتجى من بناء أساسه على شرف على شف جرفها أو لا أساس له فمهما على ذلك البنيان ما أسرع ما يتصدع وينهار ولا يستفاد مما جعل فيه من حليه وزينة وغير ذلك فأول ما يبدأ الأنبياء ب الدعوة إلى الله عز وجل يبدأون بهذا الأصل أعبد الله ما لكم من إله غيره وهذه الكلمة أعبد الله ما لكم من إله غيره هي معنى لا إله إلا الله فلو قال قائل ما معنى لا إله إلا الله فقيل أي أعبد الله ما لكم من إله غيره كان الجواب وافيا فأول ما يبدأ الأنبياء بالدعوة الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك قائلين اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذه الكلمة تتكرر في دعوات الأنبياء بل في أول ما يبدأ به الأنبياء دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا دليل آخر. الأول دليل تفصيلي. ذكر دعوة نوح ودعوة فهد ودعوة صالح ودعوة شعيب. ثم قال وغيرهم أي كل نبي يبعثه الله بهذا بهذه الدعوة. فهذا فيما يتعلق بتفصيل دعوة الأنبياء. ثم بعد هذا التفصيل ذكر آيات مجملة تجمع جميع الأنبياء في أن هذا هو هدفهم. في الدعوة إلى الله. قال و قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاعود. أمة أي جماعة وطائفة من الناس. وأمة في القرآن وفي اللغة أيضا لها إطلالات عديدة وساتي إشارة إلى ذلك. فالأمة هنا المراد بها الطائفة والجماعة من الناس. قال ولقد بعثنا في كل أمة وهذا فيه أن الله عز وجل بعث رسله تترى إلى العباد لاجل ماذا ما الغاية من بعثتهم ما الهدف من إرسالهم قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطارود هذا الهدف هذا الهدف والغاية من بعثة جميع النبيين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطارود أعبد الله واجتنب الطاغوت هذا هو معنى لا إله إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله امر بعبادة الله وإخلاص العبادة الله هو من الطاغوت والطاغوت هو كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت والطاغوت من الطغيان مجاوزة الحد فالطاغوت هو كل ما تجاوز به الناس الحد من معبود أو متبوع أو مضاع فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله أي أن حال الناس تجاه دعوة الأنبياء أنهم على قسمين قسم هداهم الله فقبلوا دعوة الأنبياء وشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم لقبولها والإيمان بها وقسم حقت عليهم الضلالة فكانوا من أهل العناد والكفر والصدود والإعراض عما جاء به الأنبياء والمرسلون قال وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهي نظير الآية التي قبلها في أن الهدف والغاية من بعثة جميع النبيين الدعوة إلى توحيد الله فإن قوله هنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نظير قوله أن يعبد الله واجسن الطاغوت فهذا هو التوحيد لا إله إلا الله كلمته أن يعبد الله واجسن الطاغوت حقيقته فحقيقه التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب عبادة الطاغوت أيضا نظير هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه لماذا؟ ما الغاية؟ ما الهدف؟ ألا تعبدوا إلا الله والآيات في هذا المعنى أي تقرير أن الهدف من بعثة النبيين الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له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 وأنا ربكم فاتقون وهاتان الآيتان في الباب نفسه بياني أن دعوة الأنبياء واحدة وأنهم كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له فإن قوله جل وعلا إن هذه أمتكم امه واحدة المراد بالأمة هنا الدين المراد بالأمة هنا الدين لأن كلمة أمة ولفظة امه تطلق ولها معاني تعرف من خلال السياقات مر معنا قوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولة المراد بالأمة هناك أي طائفة وجماعة من الناس وهنا قال جل وعلا وإن هذه امتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد دينكم دين واحد قوله سبحانه وتعالى وادكر بعد أمة المراد بالأمة هنا معنى آخر أي مدة من الوقت ومدة من الزمان قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة أي قدوة وإماما في الخير والتقى والصلاح فإذا كلمة أمة لفظة تأتي لها معاني تعرف من خلال السياق فقوله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أي دينكم دين واحد وفي الآية الأخرى قال يا أيها الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي أمة الرسل ماذا أمة واحدة دينهم دين واحد دين الرسل دين واحد ما هو أن أعبد الله واجتنب الطاود هذا دين جميع المرسلين امتهم واحدة أي دينهم واحد وهي عبادة الله وهو عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال نحن الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا شدة ديننا واحدة عقيدتنا واحدة كلنا دعاه إلى عبادة الله وإخلاص الدين له أمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أما العقيدة فهي عقيده واحدة أمة الأنبياء أمة واحدة أي دينهم دين واحد. قال رحمه الله وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت جعل ذلك أي ذلك الأمر الذي خلق الخلق لاجله واوجدهم لتحقيقه وهو عبادة الله وإخلاص الدين له جعل ذلك لازما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم صفوة خلقه وسيد الأولين والآخرين جعله الله لازما له إلى الموت فأمره الله عز وجل بهذا الأمر قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا أمر لنبي محمد عليه الصلاة والسلام صفوة خلقه وسيد ولد آدم أمره الله بهذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي لازم عبادة الله وواضب على عبادة الله وداوم على عبادة الله واستمر في عبادة الله إلى الموت فاليقين هنا المراد به الموت بإجماع المفسرين من أئمة العلم والدراية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المراد باليقين الموت اعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي داوم على عبادة الله واستمر على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله وهذا الذي كان منه عليه الصلاة والسلام إلى لحظاته الاخيره وهو عبد لله قائم بعباده الله سبحانه وتعالى الى ان توفاه الله جل وعلا وتوفاه الله وهو يستغفر يستغفر الله كان يختم اعماله الصالحه بالاستغفار وختم حياته كلها بالاستغفار رب اغفر لي اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الناظر كان من اخر كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فعبد الله حتى أتاه اليقين كما أمره الله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين نظير هذه الآية قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكل لا يدري متى يموت ما المعنى أي داوموا على عبادة الله ولازم عبادة الله إلى أن يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام والإسلام عبادة الله والقيام بطاعته جل وعلا وامتثال أمره فقوله وعبد ربك حتى ياتيك اليقين أي داوم على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله فجعل ذلك لازما لرسوله لازما لرسوله انتبه لهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ينبه على معنى عظيم أيضا ويحذر من خلل جسيم وجد لدى بعض طوائف الظلام ينبه على معنى عظيم إذا كان صفة خلقه وسيد ولد آدم أمره الله عز وجل بذلك وجعل ذلك لازما له إلى الممات صفه خلق الله وأكملهم عبودية لله أمره أن يداوم على العبادة إلى الممات فمعنى ذلك أن العبادة لا تسقط عن أحد بأي مطلوبة منه في كل وقت إلى أن يتوفاه الله خلافا لما يدعيه ائمه الضلال ودعاة الباطل من الطرقية حيث يزعمون أن العبد يترقى في الأعمال والعبوديات إلى أن يبلغ درجه بزعمهم تسقط عنه فيها التكاليف ولا يكون مأمورا بالعبادات وهو من يسمونه بالواصل اذا بلغ اذا بلغ هذه الدرجه درجه الوصول ويفهمون هذه الآيات الكريمه على غير بابها يفهمون وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى تبلغ درجة اليقين التي بفهم المعرفة وتتحقق بذلك حينئذ توقف عن العبادة ولهذا يوجد في هؤلاء فعلا من يبلغ به الأمر إلى أن يتوقف عن العبادة لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله سبحانه وتعالى ويرتكب المحرمات ويزعم أنه واصل بلغ اليقين وسقطت عنه التكاليف وهذا القول كفر باجماع المسلمين وليس من دين الله سبحانه وتعالى إذا كان الله قال لصفة خلقه صلوات الله وسلامه عليه وأبد ربك حتى يأتيك اليقين أي لازم العبادة إلى أن تموت واليقين هنا بإجماع أهل العلم الموت لما مات عثمان بن مضعون قال عليه الصلاة والسلام أما عثمان فأتاه اليقين من ربه أي الموت أتاه اليقين من ربه أي أتاه الموت وأهل سقر لما يدخلون النار يقولون لما ما سلككم في سقا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين يعني كنا على هذه الحال الى ان حتى اتانا اليقين يعني مضينا على هذه الحال ترك للصلاة وتضيع للدين وتكذيب بالجزاء والحساب الى ان اتانا اليقين اي اتانا الموت حتى اتان اليقين ماذا يقول هؤلاء الطرقية في الآية حتى اتان اليقين هل يقولون أن اولئك أهل سقر أتاهم اليقين أي أتاهم كمال المعرفة فاليقين الموت اليقين هو الموت داوم على عبادة الله ولازم عبادة الله سبحانه وتعالى إلى أن يتوفاك الله سبحانه ولهذا وجد لدى هؤلاء الضلال أن يكون شيخ الطريقة وقت قامه الصلاة يتكع على سارية المسجد ومن حوله من المريدين يصلون هو, هو لا يصلي يكون هذا واصل واصل معنا سقطت عن التكاليف بل يقولون أن مقام هؤلاء مقام أعلى من أن يذهب للكعبه ليطوب بها ومقام أشرف من أن يذهب إلى الكعبة ويطب بها بل الكعبة تطوب الأولياء يقولون فلا يذهب يطوف، وأشرف خلق الله عز وجل كم من مرة ذهب إلى البيت وطاف به صلوات الله وسلامه عليه، فيزعمون أن الواصل يبلغ هذا المقام والكعبة تذهب وتطوف به وتطوف به، ويعتقدون ذلك عقيدة وكتبوه في كتبه. وفي أحد الكتب كتب الأحكام المشهورة عقد فيه مسألة مبنية على هذه الخرافة عقد فيه مسألة فقهيه في كتاب الصلاة مبنية على خرافة هؤلاء قال إذا مسألة قال إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس هذه مسألة مبنية على خرافة هؤلاء وضلال هؤلاء وباطل هؤلاء قال إذا ذهبت الكعبة تطوب الأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قال يصلون إلى جهة الكعبة باعتبار الأصل وانه لا يدري الناس أين ذهبت الكعبة؟ قال وأما القول الثاني فقالوا أنه يجب على الناس في أنحاء الدنيا أن يبحثوا عن الكعبة أين ذهبت كل صلاة. هذا موجود في كتاب مشهور ولا تزال الخرافه موجودة هذه إلى يوم هذا. كلها مبنية على سوء الفهم والعقائد الباطلة والخرافات التي ما أنزل الله بها من سرطان إذا كان الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين جعل العبادة لازمة له حتى الموت مثل ما قال الحسن البصري قال لم لم يجعل أخذ من هذه الايه قال لم يجعل الله لعبده المؤمن أو عباده المؤمن اجلا الا الموت فمطلوبه منهم العباده الى اخر لحظه الى ان يتوفاهم الله سبحانه وتعالى فهذا هو معنى هذه الايه الكريمة واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وفيها دلاله على عظم شان العبادة ومقامها وأنها أمر مطلوب من العبد إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم دعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولما قال الشيطان قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وقال في وصف الملائكة بذلك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 والعبادة لله ومكانتها العظيمة قال وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه وصف ملائكته وأنبياءه وصفهم بانهم عباد لله عز وجل قائمون بطاعته ممتثلون أمره فوصفهم الله جل وعلا بذلك قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده أي من الملائكة الكرام لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وصف الله الملائكة الكرام بذلك أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله بل يخضعون لله ويدلون له سبحانه وتعالى ويقومون بالعبودية له عز وجل كما أمرهم دون استكبار وأيضا دون استحسار ولا يستحسرون أي لا يحصل لهم سآمة ولا ملل ولا ضجر ولا شيء من ذلك بل بإقبال على العبادة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وتحقيق لها يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يحصل لهم فتور في التسبيح فهم مداومون عليه مواظبون عليه الليل والنهار فشاهد القول من هذه الآية أن الله نعت ملائكته الكرام بذلك بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته نظيرها قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الأعراف قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون في الآية التي قبلها قال جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك فذكر الملائكة هنا وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى ومواظبتهم على الذكر لله بعد أمره جل وعلا بعباده بذكره والمواظبة على ذكره في ذلك دعوة للعباد أن يتشبهوا بالملائكة أن يتشبهوا بالملائكة كما أشار إلى ذلك ائمه التفسير رحمهم الله تعالى فلما أمر الله جل وعلا بالذكر أتبع ذلك بالاخبار عن حال الملائكة بقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فهذا من باب الحث على التشبه ب. الملائكة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فهذا مثله حتى على الذكر ثم ذكر ذكر الملائكة ليحرص العبد على التشبه بالملائكة فيجتهد ويجاهد نفسه على الاكثار من ذكر الله عز وجل شاهد القول من هذه الآية أن الله عز وجل نعت الملائكة بالعبادة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون قال وذم المستكبرين عنها ذم سبحانه وتعالى المستكبرين عن عبادته بقوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي حقيرين ذليلين صاغرين قال جل وعلا أدعوني أستجب لكم أمر بالدعاء وعد بالإجابة ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادته فسمى جل وعلا الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته فدلت الآية على أن الدعاء عبادة ولهذا صح في حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة ثم تلا هذه الآية لماذا لأن الله عز وجل سمى فيها الدعاء عبادة سمى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته سبحانه وتعالى وتوعد من كان كذلك بأنه يدخل جهنم يوم القيامة صاغرا حقيرا ذليلا قال ونعت صفوة خلقه بالعبوديه له فقال في سوره الإنسان عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فالآيات التي قبلها قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا أي تلك الكأس مستقات وما من عين عينا يشرب بها عباد الله فهذه الكأس التي يشرب منها, منها الأبرار منبعها ومصدرها من عين عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أي يفجرون تلك العين تفجيرا على الجهة التي يريدون إن, إن شاءوا لأشجارهم وإن شاءوا أن تمر بين بصورهم وإن شاءوا إلى أي مكان آخر يفجرونها دفجيرا والكأس من تلك العين كأس مزاجها كافورا أي ممزوجة ومخلوطة بالكافور مما يعطي هذا الماء نكهة طيبة وطعما جميلا ومذاقا حلوا رزقنا الله عز وجل جميعا الشرب من هذه الكأس بمنه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى الشاهد من الايه قوله يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله فنعت بالعباده صفة خلقه الأبرار عباد الله وصفهم سبحانه وتعالى بذلك وقال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سُجَّدًا وَقِيَامًا أيضاً نعت صفوة عبادة أهل الصفات الجميلة والأخلاق الفاضلة والأعمال الكاملة والعبوديات العظيمة والبعد عن ما نهى الله عنه وعن المحرمات كما سيأتي أو كما أتى في سياق هذه الآية إلى تمام السورة هؤلاء نعتهم الله عز وجل بهذا النعت قال عباد الرحمن وأضافهم إلى اسم الرحمن وهذا فيه تشريف لهم وتعلي لمقامهم وبيان لمكانتهم ومنزلتهم العليه قال وعباد الرحمن نعتهم بذلك ثم ذكر أوصافهم ثم ذكر جل وعلا أوصافهم قال, قال ولما قال الشيطان ولما قال الشيطان فبما أغوَيَتني لا أزيَّنَنَّ لهم في الأرض ولا أغوَيَنَّهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وشيخ الإسلام رحم الله ساق هذه الآية هنا لأن تبين مقام العبادة ومكانتها العالية وأن عباد الله المخلصين والمخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم لعبادته هم أهل العبود هم, هم أهل النجاة والسلام من الشيطان ولا سبيل للشيطان على أحد منهم نعم الشيطان عنده وسائل كثيرة ومغريات متعددة لكن عباد الله ليس له عليهم سلطان فهذا يبين مقام العبادة ومكانتها قال عز وجل في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا فهذا ما يبين مقام العبودية ومكانتها الرفيعة العالية أن الشيطان ليس له سبيل على أهلها ولا طريق إليهم ينجيهم الله سبحانه وتعالى منه ويحفظهم من كيده بما من عليهم به سبحانه وتعالى من عبوديه لله عز وجل قال وقال في وصف الملائكه بذلك وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وصفهم بالعباده قال بل عباد مكرمون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 لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندع للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا لقد أحساهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم قيامه فعدا وهذه الآية ساقها رحمه الله تبعا للات التي قبلها في بيان جرم أو عظم جرم من ادعى أن الله سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه اتخذ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وهذا فيه نسبة أمر لله عز وجل يتنزه الرب ويتقدس عنه سبحانه جل وعلا وتنزه وتقدس عن ذلك فنسب إليه المشركون هذه النسبة أنه اتخذ ولده قالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت المشركون الملائكة بنات الله تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عن إفكهم وما يصفون فأورد رحمه الله وساق هذه الآية في بيان عظم هذا الجرم وكبر هذا غرض هذا القول وشناعته وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادت اي عظيما خطيرا جرما عظيما لقد, لقد جئتم شيئا ادت تكاد السماوات يتفطرن من أي يتشققن من هذا القول وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى تندك الجبال وتنهد من هذا القول الآثم أن دعوا للرحمن ولده أن دعوا للرحمن ولده وهذه الآية يا اخوان يستفاد منها فائدة عظيمة جدا وهي أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر أن يخطئ الإنسان في صفات الله بأن ينفي ما أثبت الله أو يثبت ما نفى الله هذا من أعظم الجرم وأكبر الإثم والعياذ بالله فهؤلاء أثبتوا ما نفاه الله الله عز وجل نفى عن نفس الولد لم يلد ولم يولد فأثبتوا ما نفاه الله فترتب على ذلكم ما أشير إليه في هذه الآية الكريمة من بيان لعظم هذا الجرم وكبر هذا الإثم قال ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا الا اتي الرحمن عبدا ان كل من في السماوات والارض وهذا جامع وشامل لكل من في السماوات الا ات الرحمن عبدا اطلق العبد هنا وأراد به المعبد لان العبد تارة يطلب واراد به المعبد المذلل. وتارة يطلق ويراد به العابد ويراد به العابد الذي عبد الله مثل ما مر معنا قريبا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان عبادي قول ان عبادي هذا المراد به من قاموا بعبادتي من قاموا بعبادتي اما قوله هنا الا آت الرحمن عبدا اي كلهم يأتي مدلل ولهذا قال العلماء العبودية نوعان عبودية لربوبيه الله وعبودية لألوهيته العبودية نوعان عبودية لربوبيه الله هذه العبودية لا يخرج عنها أي أحد كما تدل على ذلك هذه اللهية الكريمة عبودية لرببية الله بمعنى أن الكل طوع أمره وتسخيره وتدبيره ومشيئته في الجميع نافذة وحكمه ماض سبحانه وتعالى كلهم عبيد لله فالعبوديه هنا أو العبد هنا يشمل المسلم والكافر والمؤمن والبر والفاجر ويشمل ذلك كله كلهم عبد لله أي لا يخرجون عن ماذا عن أمره الكوني القدري فأمرهم فيهم فيه نافذ ومشيئته سبحانه وتعالى نافده لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى فقوله إلا آت الرحمن عبدا أي معبدا مذللا وهذا يشمل جميع الخلائق برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله نعم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى عن المسيح اي عيسى بن مريم عليه السلام الذي ادعيت فيه الإلهية هو البنوة ادعيت فيه الإلهية أي ادعي فيه أنه إله والبنوة أي ادعي فيه أنه ابن لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فيقول الله عز وجل في المسيح عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل هذه حقيقة عيسى ابن مريم عيسى عبد لله عبد لله تبارك وتعالى فنأتى جل وعلا نبيه عيسى عليه السلام بهذا الوصف مما يدل على شرف هذا الوصف ومكانته وعظم مقام العبادة ومنزلته وأنه وصف الأنبياء وأنه وصف الأنبياء يقول رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم النصارى ماذا قالوا منهم من قال إنه إله ومنهم من قال إنه ابن لله ومنهم من قال ثالث ثلاثه فنبينا عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد ذكر عليه الصلاة والسلام هذا المقام العظيم قال إنما أنا عبد أي أنا عبد لله فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نذكره بهذه الوصفين عبد الله ورسوله قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي الجمع بين هذين الوصفين سلامه من القلو والجفاء الجمع بين هذين الوصفين سلامه من الغلو والجفاء فاذا امن الانسان بانه عليه الصلاه والسلام عبد بانه عبد خرج من الغلو لان العبد لا يعبد العبد لا يعبد لا يعطى شيء من حقوق الرب ولا يعطى أي ايضا شيء من خصائص الرب العبد لا يعبد ولا يضاف اليه شيء من خصائص الرب فإذا من آمن بأنه عبد لله خرج من الغلو الذي وقع فيه النصارى وأضرابهم وأشكالهم من قال إنه ابن لله أو قال هو إله أو أعطاه من خصائص الله سبحانه وتعالى فإذا من آمن بأنه عبد خرج من الغلو ومن آمن بأنه رسول ورسوله خرج من الجفاء. لان الرسول يطه ويتبع ويمتثل امره ففي هذين الوصفين وتحقيق الايمان بهما سلامه من الغلو والجفاء والافراط والتفريط ولهذا قال نبينا عليه الصلاه والسلام انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قال رحمه الله وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله صلوات الله وسلامه عليه نعته الله أي وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسرى وهذه حال كريمة حصلت النبينا عليه الصلاة والسلام أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء قال الله في, في هذا المقام مقام الاسراء سبحان الذي أسر بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى فنعته بالعبدية في هذا المقام مقام الإسراء أيضا نعته بالعبدية في مقام وهو مقام شريف أكرم الله به نبينا عليه الصلاة والسلام قال فأوحى إلى عبده ما أوحى فنعته بالعبدية في مقام الإيحاء. ونعته بالعبودية في مقام الدعوة في قوله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدأ فنعته بالعبودية في هذا المقام الشريف مقام الدعوة أيضا نعته بالعبودية في مقام التحدي في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله هذا مقام تحدي تحداهم من ياتوا بصورة من مثل القرآن الكريم ففي هذا المقام مقام التحدي نعت نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العبودية قال مما نزلنا على عبدنا فاذا الله عز وجل نعت نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أكمل احواله في مقام الإسراء والإيحاء والدعوة والتحدي وهذا يدل دلالة ظاهرة واضحة على مكانه العباده العبادة ومقامها العلي ومنزلتها الرفيعة ثم يمضي رحمه الله تعالى في بيان أيضا مقام العبادة ومكانتها من من الدين وأن الدين كله داخل في العبادة و يكون مواصله ذلك و قراءته والتعليق عليه في لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله الكريم أن ينفعنا بمنه وكرمه بما علمنا وان يجعل ما تعلمناه حجه لنا لا علينا وان يهدينا اليه صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل ما نصيحتكم لمن يقول أن دعوة التوحيد تفرق الصف وتفرق الأمة هذا يقوله من لا يعرف التوحيد ولا يعرف مقام التوحيد ولا يعرف الحاجة إلى التوحيد وأن حاجة الناس إلى التوحيد والتذكير به أشد من حاجتهم إلى الهواء والماء والطعام والشراب واللباس حاجتهم إلى التوحيد هي أعظم الحاجات وضرورتهم إليه أعظم الضرورات فالواجب أن تكون دعوة التوحيد والتذكير به مقدمة على أي أمر آخر ويبدأ بها قبل أي أمر آخر ولو أن إنسانا اشتغل بدعوة الناس إلى أشياء دون التوحيد ولم يدعو الى التوحيد ولم يبينه لهم لم ينتفعوا بدعوته ولم يستفيدوا منها لأن الأعمال لا تقبل بدون التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز أن أتوسل إلى الله بحجي لشفاء والدتي حجك عمل صالح من أعمالك وتوسل العبد بأعماله الصالحة جائز له أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح مثل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار توسل كل واحد منهم بعمل صالح إلى الله عز وجل أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله بتركه لفاحشة الزنا والثالث توسل إلى الله باعطائه الأجير أجرا وافيا غير منقوص. فالتوصل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح جائز نعم صلى الله عليكم يقول هل يصح القول بأن ذكر الله من ثمار المحبة وأن الدعاء من ثمار الخوف والرجاء لله سبحانه هذا يحتاج إلى إلى تأمن والمحبة والخوف والرجاء هي أركان للتعبد كله لله سبحانه وتعالى أركان للتعبد كله من دعاء و صلاة وصيام وغير ذلك فالعبوديات كلها قائمه على هذه الأركان المحبة والرجاء والخوف أما المحبة فهي روح العبودية وأما الرجاء والخوف فهما للعبودية بمثابة الجناحين للطائر نعم صلى الله عليكم. يقول ما حكم قراءة سورة الفاتحة مرة واحدة وسورة الإخلاص أحد عشر مرة بعد دفن الميت لا أصل لذلك لا أصل لهذه القراءة بعد دفن الميت أن تقرأ الفاتحة أو سورة الإخلاص أو غيرها من سور القرآن لا أصل لذلك في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الله اليكم يقول هل يجوز هل تجوز؟ والذي ورد في, في هذا المقام الاستغفار للميت وسؤال الله عز وجل له التثبيت ومشكلة الناس أنهم يشتغلون بما لا أصل له ويدعون ما هو ثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم. صلى الله يقول هل تجوز الصلاة وإلقاء الدروس والمحاضرات في مسجد فيه قبر المساجد التي فيها فيها المساجد التي فيها قبر فيها قبور هي يشملها وعيد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور انبياء مساجد قال الصحابة رضي الله عنهم يحذر مما صنعه وقال ذلك عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة ومعنى اتخاذ القبور مساجد إما بالصلاه عليها أو إليها أو تحري الصلاه عندها أو العكوف عندها أو ببناء المساجد عليها، فهذا كله من اتخاذ القبور مساجد وهو أمر لا يحل وفيه هذه اللعنة وفي هذا الوعي ولهذا قال أهل العلم أن المساجد التي فيها قبر ينضم إذا كان القبر أدخل في المسجد ينبش وينقل إلى المقابر، وإذا كان المسجد بني على القبر يهدم وينقل إلى مكان آخر ولا يجوز أن يبقى الأمر كذلك لا يجوز أن يبقى الأمر كذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي هذا المقام يخطئ كثير من الناس بالاستدلال بالواقع في المسجد المسجد النبوي ويخفى على هؤلاء ان النبي عليه الصلاه والسلام لما مات لم يدفن في المسجد لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد وانما دفن في حجره ام المؤمنين عائشه ولما وسع المسجد في زمن عمر وفي زمن عثمان لم يوسع من الناحية الشرقيه والتوسع من الناحية الشرقيه كانت من في زمن بني اميه وايضا احتيط في وضع الحجرات التي دفن في حجرة عائشه من هذه الحجرات صلوات الله وسلامه عليه ومعه ابو بكر وعمر احتيط في ذلك مضع جذر تحيط بالحجره فلا يصل أحد إلى القبر نفسه قبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفضيلة المسجد باقية صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالواجب في هذه المساجد التي أشار إليها السائل أن يعمل على إصلاح اوضاعها لا أن تبقى آهلة بالمصلين والدروس ويترك هذا المنكر على ما هو عليه نعم أحسن الله يقول لا أحسن الدعاء باللغة العربية فهل أستطيع أن أدعو بلغتي لك أن تسأل حاجتك بلغتك لك أن تسأل حاجتك بلغتك وأيضا تجتهد في أن تتعلم بعض الدعوات الجوامع الماثوره عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواظب عليها. احفظ ما جاء في القرآن في سورة البقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذه الدعوة من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فاحفظها وادعو الله بها. واحفظ معها بعض الدعوات الجامع واكثر الجوامع وأكثر من دعاء. الله سبحانه وتعالى بها ولا حرج أن يدعو الإنسان أو يسأل الله عز وجل بلغته إذا عرضت له حاجة أو احتاج إلى أمر يسأل الله عز وجل بلغته ويحذر أن يشتمل الفاظ الدعاء أو كلمات الدعاء شيئا من التعدي أو المخالفة نعم الله عليكم يقول هل ورد فضل في صيام العشر الأوائل من شهر محرم جاء في الحديث أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم جاء في فضل صيامه والاكثار من الصيام فيه وصيام اليوم العاشر منه ويوم قبله مخالفة لليهود فيه فضل عظيم فهو كثر السنه التي قبله كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه يقول طفت طواف الوداع بام المريضه بالعربه فغادرت بعد العشاء وغادرت بعد الصبح فهل علي شيء او عليها شيء ما ما دام الطواف بعد العشاء والمغادره الفجر او بعد الفجر فالذي يظهر أنه لا ليس عليكم شيء خاصة مع صعوبة ال ومعك الوالدة والعربية وصعوبة التنقل والتحرك والزحام، فالذي يظهر أنه, أنه ليس عليك شيئ نعم. صلى الله عليكم يقول صليت ركعتين عشر دقائق قبل أذان الظهر، فقيل لي أن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، فهل هذا صحيح؟ من قال لك ذلك أصاد هذا الوقت وقت نهي يعني قبل أذان. الظهر بحشر دقائق وربع ساعة هذا وقت نهي إذا كانت الشمس في كبد السماء حتى تزول هذا وقت نهي عن الصلاة فالذي نهاك عن ذلك أصاب ونبهك على أن ذلك وقت نهي أما إذا, كان أما إذا كانت صلاتك تلك تحية المسجد كنت دخلت المسجد في ذلك الوقت فصليت تحية المسجد ففي مثل هذا هذه الحال من صلى لا ينهى ومن لم يصلي لا ينهى لأن فيه عمومان في الحديث وأهل العلم لهم خلاف في في ذلك فإذا كانت تحية الذي صليته تحيه المسجد فتكون من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تصلى في وقت النهي على خلاف بين أهل العلم معروف في هذه المسألة لا. أحسن الله ليكم يقول ما نصيحتكم لمن ينام عن الصلوات عمدا ونوضح له ونوصح مرات ولا يزال متعمدا في ذلك وهل يدخل هذا في الاحداث في المدينة الجواب أن جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأميه بن خلف حديث حسن وهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة والمتهاون بها الغير محافظ عليها يحشر يوم القيامة شاء ام أبى مع صناديد الكفر وإمة و ويأتي يوم القيامة وليس له نور ولا برهان ولا نجات كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وأول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة صلاته فإذا أحسن فيها أفلح وأنجح وإذا ضيعها خاب وخسر في أول ما يسأل عنه يوم القيامة يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي الحديث العهد الذي بيننا وبينه من فمن تركها فقد كفر فمثل هذا يجب عليك أن تمضي في مناصحته وتذكيره وإرادة حديث له وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يدله للصواب ومن كان على هذه الحال فلا شك أنه على خطر عظيم وفي هلكه لنفسه لأن ترك الصلاة كفر كما دلت على ذلك الأحاديث المتقدمة وغيرها مما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حسن الله عليكم يقول هل ثبت في فضل الميزاب شيء وهل يسمى بميزاب الرحمة لا أعلم شيء خاصا بالميزاب في ذكر فضيلة أو شيء من ذلك. وكذلكم تسميته بميزاب الرحمة لا أعلم شيئا يدل على صحة هذه التسمية. نعم. حسناً، الله عليكم يقول هل يجوز استلام الحجر بدون طواف؟ ال الذي جاء في الأحاديث ال ال ال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم ال الحجر في بدء طوافه وفي أثناء طوافه وفي تمام طوافه وأظن والله تعالى أعلم جاء بعض الآثار أظن عن ابن عمر أو عن غيره استلام ال الحجر في غير طواف فالله تعالى أعلم بذلك نعم حسنا الله عليكم يقول بتنا ليلتين خارج منا فهل علينا شيء نعم إذا تركتم المبيت في منا ليالي ايام التشريق تكونون بذلك تركتم واجبا من واجبات حجكم فيكون عليكم دما شاته تذبح لمكه وتقسم بين أو تقسم على فقراء الحرم الله يقول طفنا طواف الوداع حوالي الساعه الحادية عشر ليلا وتاخرنا في الخروج الى بعد إلى ما بعد الفجر لتاخر الحافله فهل علينا شيء ما دام ان الامر كما ذكرتم وان التاخر مرتبط بالحافله وتاخرها فهذا امر لا شيء عليكم فيه نعم حسنا يسال عن معنى الايحاء والتحدي الايحاء الوحي فاوحى إلى عبده فالإيحاء هو الوحي والتحدي أي تحدي الله سبحانه وتعالى للمشركين أن يأتوا بشيء أو بصورة من مثل القرآن فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بصورة من مثله وكانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل شعر وأهل بيان وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن ياتوا بصورة من مثله، ومن حاول من حاول أن يأتي بصورة من مثله أو آية مثله لم يخرج عن أحد حالين، إما أن يكون قد جاء بكلام يضحك الناس. كلاما سخيف يضحك الناس مثل مسيلمة ابن مسيلمة الكذاب وقصة معروفة لما لقيه عمر ابن العاص قال مسيلمة لعمر ماذا أنزل على صاحبكم قال عمر أنزل عليه سوره قصيرة وجيزة بليغة قال وماهي قال والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق مثل ما وصفها عمر وقيل إن عمر قال ذلك قبل إسلامه إن هذه القصه كانت قبل إسلام عمر ذكر ذلك بعض المؤرخين وقيل انها بعد إسلامه فسكت برها مسيلمه ثم قال وأنا أنزل علي مثلا وأنا أنزل علي مثلا ثم جاء بكلام سخيف يا, يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر و و يعني كلام سخيف جدا ثم نظر إلى عمر وقال ما رأيك قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب أني كلام سخيف، و... فهذه ه... هذه حال، والحال الأخرى أن يعلن عجزه، أن يعلن عجزه، مثل أحد الفلاسفة الكبار طلب منه أن يأتي بآية مثل القرآن، فانقطع فترة، ثم خرج وأعلن عجزه في قصة معروفة ذكرها. بعض المفسرين ومنهم الشوكاني رحمه الله في فتح القدير فليس لهم من إحداث نتين اما ان بكلام عن ذلك فالتحدي هو أن الله تحدى المشركين وهم اهل وبيان وشعر و وغير ذلك تحداهم ان ياتوا بمثله ف عجزوا عن ذلك نعم وهم أعجز عن ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول من دخل المسجد الحرام فهل يصلي تحية المسجد أم يطوف البيت إذا كان عنده نية الطواف فتحية البيت الطواف إذا كان يريد أن يطوف مثل طواف القدوم أو طواف العمرة أما إذا كان ليس عنده نية الطواف إنما سيجلس ل انتظار الصلاة وقراءة العلم فتحيته مثل تحية سائر المساجد يصلي ركعتين ويجلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا